في أي جامعة تدرسين يا أبي؟ أدرس في جامعة ماساتشوستس باميرست، وأنت؟ أنا أدرس في جامعة هامشير. أعرف أن نظام الدراسة في جامعة هامشير مختلف عن جامعة ماساتشوستس. نعم، فهي جامعة لبرامج الدراسة الحرة، حيث يمكنني اختيار المواد التي أدرسها. دون التقيد بتخصص معين إنه نظام مختلف عن جامعتي فأنا متخصصة في العلوم السياسية والصحافة متى تأسست جامعة ماساتشوستس؟ تأسست في عام 1863 ولها الآن فروع في خمس مدن مختلفة في ماساتشوستس. أما جامعة هامشير فقد تأسست في عام 1970 هل درست أي من المواد الدراسية في جامعة ماساتشوستس؟ نعم في الفصل الدراسي الماضي درست مادة مقدمة اللغويات جامعة يدرس جامعة كلية نظام مختلف يعرف حر فنون، أدب، العلوم الإنسانية، أين، حيث، يختار، منهج دراسي، يتقيد به، محدد، تخصص يتخصص، العلوم السياسية، الصحافة، يتأسس، فرع، فروع، مدينة، مدن. الماضي القادم الفصل الدراسي مقدمة علم اللغويات